باقيه للعيدة رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إله مجيد لد جماحية غيثها كالسحاب يمطر بالحراب في جموع الكلاب والعيد الغاوية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 kulantii wacan oo wanaagsan dhagays tiyaal كنا soo dhawaada barnaamijka برنامج gaadaa islaamiga galjirtiin wadagaysatan maano walbo isniina taariikhda wuxuu ku beegantahay lixda dul xija kuna afar boqol qii iyo afar tan ka hijiriya kuna aadna tan todobaadkan july 2020 qodobada barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah faahfaahinta holgalka ciidamada khilaafada ee ka fuliyay wilaayaddii kan duwan todobaadkii ay isoo dhaafnay waxa sidoo kale barnaamijka idin دا. تحناها مثابر حبنتي فلان كانت ارادت استياشه اس نسد وكلان ماشه كمرمين صاري ولالكي عبد السطاء بن كفرسمده وحا كا قا بيني ولالكي صالحي اني ابو بكر انا وينا 960 دونا ومركليو برنامج كتضبات كي عدسلامي قال جرتين فجرت سمعهم أسكبت دمعهم شتتت جمعهم ريحها وسقتهم حتف, حتف بالقنا الصيوف والمدى الدامية دامية دامية فجرت دامية سمعهم دامية أسكب الدم وهذا إن كان ينكو بلابنو لنت ورلك هو عيدان التضبط كي تيدعي ولاياتك إسلامية وحالة ديارة ورلك نبو قصورا واجحور الرغبات ما غير كيف السلام السلام يا الفراق يا الفراق كيف أرضى النفاق كيف أرضى الشطط ودماء تراق وعروضا تحق والأنام تساق في طريق الغلط حالة لا تطاق والكلاب صنط قد عزمت الفراق فالسلام السلام يا صحاب الفراق إيستيلك سوى دواد وررك دولد الإسلامي كأسبوعين وصود عفني عالم كأسبوع weeriga degtay ayaa kor dhaafi afar tan weerar sidoo kale qasaran dhaawacyo mid ka dhimashay gaariga galadii murtidiinta ayaa isma sara u kacay ka oo gaaray inta badan saraashan hubno danka kalin mujaahidiinta ayaa isbuucan burburin kood ay toban gaari oo ay lahayn ciidamada galadii ku murtidiinta ah waxaa tartan 2 galay weeraradan وليه sham iyaguna fuliye 7 weerar oo ay waxyeelo dhimashi dhowaasi uu jirta ka soo gaartay 13 kamidii ciidamada nusayiriyada iyo kuwa bkkayda wulaayda galbeedka afrika ayaa iyaguna fuliye shan weerar qaylabi 18 kamidii ciidamada murtidiinta naajeeriya iyo kuwa jado waxyeelo dhimashi dhowaasi uu jirta ka soo gaartay wulaayda soomaaliya ayaa iyaguna fuliye hal weerar oo ay waxyeelo dhimashi dhowaasi uu ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون اي من يكون هناك من يكون deegaan uu leeyahay madaxweyne iyo mujaahideen ka khilaafada islaamka ee wilaayda Soomaaliya iyo koomareekanka ku dhaxmaray deegaano dhac ka fur bari magaalada Boosaaso sida uu qoray wargeyska Al-Bahayl ee leeyahay dawladda Islaamiga waxaa lagu shaaciyeeyay faahfaahinta weerar dhulka iyo cirka ah ee soo qaadayna ciidamada Mareekanka iyo koowdaba dilifka uu yahay murtadeenta Puntland sida uu wargeyska qoray weerarkan ayaa dhacay maalminadii 4aad ee koowda bishan ay ku ilaafad islaamka ku kula hayeen meel konfur bari kaga aadan magaalada boosaaso ciidamada mareekanka ayaa madaafiic ku garaacay mid qad uu dagaalka ka soconayay laakiin mujaahidiinta ayaa si geesinimada leh kaga hortay weerarka sida ku xusan warbixinta Urgeiska alnaba dagaalka oo qaatay muddo saacad ah ayaa isku agaxsaday hubkan ee idii iska liduwan waxayna dalbaday ciidamada mareekanka oo ...sie aijdibkaaya gurtaan saaxada dagalka. Diyaradah maraikan ka aijadukaymaq uluska geestek gwaabta dagalka. Waxaan iedamada maraikan ka ahaa iyo kuwa soomali da usura galay in aijdib uwa gurtaan gwaabti dagalka. Wur geest ka aijad sida wakala baaji sawur kamid ahaa sawuradhi laqaday inta u dagalka suwana yey. Waxaan ala aarka yey babuufta gashaman aijweteyn iedamada maraikan ka iya abdi belayyal aijweteyn iedamada burtaddiynta butilaan. Kuwa awkusugna gwaabta dagalka. إذا مد مجاهدين تأي أكو قاس بيع إذا مد دولانك أها إن أيديب أوه قرطان غوابتي دقالك وحنا تيجالة توابنك رأها أنك سمينين وير ركودي نفل عاريق أها warka ayay imaanay xilli ay ciidamada Mareykanka si xojiyeen dagaalka ay ku doonayaan in ay ku xakamayaan xadarta ان Islaamiga iyo ku hayso galada dhulka Soomaaliya ugu dambeen galada caalamka oo tabar u weeyseen qaabkii ay kaga hortegi lahaayeen ansaxarta Dawladda Islaamiga ee baraha bulshada wax ku qoran daraasad uu mar dhow soo saaray macadka al-hiwar al-istrateejii oo fadhigii suu'ay سين الله حق ماي واحد ويجي يرنب ربوب جاندة ما عاد كان او أي يسوطا يسكت هاي واحد ويجي يرول الدجالن كأرجع حسده أي دراسة دي سانك الديارية كديمركي قد بقول كسمية عوانة جارية لو بقول يسديت يسديت العنوان كوا أهل هاي أنصار الدولة الإسلامية يسقوا كده بجرين مدلل إكس دح بلاد الحريره وحين وربيحنتوا ذكو عدايان إنك وحاء أنصارتي هيئة كفا إذا استلم لها وفجلا حسين هي برتفيز بوجا يجو قرالد هذا دا جار سيدت فربضن ولكن اياس اذا وكل الوعد يجي ان انصارت الدوله الاسلاميه اي بدلان قاب قراليه كوذا سي أي وابح سدان دابقلك فيس بوك يا إلا تروحي أي صادجان سيدوك لوحي عدايان إن مناسرين تلجح رح يسابي دودا أي إس لو وقت جاء وريجان حسابي عصب وأي كسي وده انشقدو ده وقدمبين تي قرمذع يا يراسي سور قالني ماذا إلا أقعد حسابي ده يلينهن مناسرين تداولات إسلامية كواس وطبعاً وديك وهاو الجلاء ولا عو مجن أي ورجيس كايا إيمان يحلو فيس بوك سياط كيانيو حدين ik zie een kus op mijn riem en weerken de een Salam salam, ja cipha fil kiram, ja De damar de damar, ja glaag al adab, ja druba shna, ja bujta seraf. En fenawa tba, en al fta, en al صفوف <تصفيق> الضغة ووكور اللعاء وجحور الضغة ما بقى غير كره جزاك الله وقيرا آدباد ومعصان تحيي واتحيي دقي استيال ولي قيباه هرائيه برنامج كي نكوكو ذجرنا حتى نكوصه دواده دقي استيال حلقه السيدحاد يفعل عن كغور من يقوان المرتدين كيف <تصفيق> الله بالخسران أخزاها سل اليرمون وكو حطين كم جالت مطاياها سلوا روما وقيصرها سلو فرسا وكسراها سلوهم كيف صولتنا اذا طلقت سراياها سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها سلو بدرا واسراها سلو حدن وقاتنا اخوانك يا سلميدا جهاد كعسر كان يا فرض العين كوها قفوا لبوه مسلمة waayo wuxuu ku farti murtidinta xuquuq qabsan roolki islaamka waxaana soo ifbaxay ahsaab kalduwan oo hanbaarsan afkar galma waajibka jihadka yaan noqon doona mid sidiiisu u taagan islaam murtidintaas la qanadii fiyo dhalkeena shariacadeena noqoto mid lagu maamulo dulkii idin laakiin murtidinta qawanka ya tabadal keda halkii umada jihadka loogu yeeri laha waxa astaan ka dhigteen يجوا كوس في إرهاب لكن أرجع حق لنت قالا ذي يا هواد بشرعها، أو روح الله سبحانه وتعالى وح في يسق ران كأكيري. وأعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون <türhiboon> به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا wa الله يعلمهم D D D D D D D D D Taaswaan en Kassoor Judd Nafilgi Jargias Nimeda had dan muslimin. muzlimin, en hij had een mannelijke kerk en een lijn in een zijde van de kerk en een donauw doeing en een kerk. Aminsen, jij in de iyo die je garandeert, is een markt die boerseert in dat toch? Houd je een aardige, kasooker dan wel maar je aanzet sharaf kleden. Aminsen, ideeën siyaasada. je la voorzitter koos, als je je schaft laat houden, maar je als je je als je als je als je als je als je als je als je als je als je als هذي تاسد عدنو وحمايشا كبا حيدقناش يسياسة ده دي حقوق دي مجتمع وأسركولها مرتدين تقوان أو ولسي وضع ديد ما ذي عم بارين تجهات للاجلاج قال ضيع بيان كود كبير هذي علاسك يربك هستوما ضو سادين وولش القرار هوبك قادين اينكوا كعين فرالارجع جحسه وكرنا أمني جير قالها وضن في قا جحس لماذا نوع والبي كت ما ضو كوا دي قد هذين ياي كوا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 وحنا تاعدين udeen تاريخ taariikh ee akhwaan ka sanadii la soo dhaafay kuwaasoo hadii jarkaybaha golaha baarlamaanka iyo sharci dejiyasha waxana dhacday door goor oo hore xad-dhaafis لكن saaray laguna fuguyeeyay siyaasada qarnal xirxiree laakiin taasi kuma eysan keenin iney doortaan dariiqo qalfsanantii yar gacsanimada ee wixii doorbiday ku suganaysha dastuurkii iyo qaanuunka waxayna ku dadaaleen inay isku hubeyaan kelimada xorta taa soo eysan jirin hubka سيبريرا راوغوتا جان اريد يشارعيقها يدين تين سوبن عمر تلميسي مرسى الكيسة ده حاد إخوان مرتدين مر لويديس وعشاء قلاف كيدن دحي دين كي جوابي. حتاها قران. كي حي ده كيا حكومة ضا مجارد وناس كنا وحنا كنا جوابي أنا وحدنا مع الادين إنه قاعنا ولا تجينا إنه حتى هديه يقدرونه يحبسنا وقران مرتاد كان يسدو كلكو عدي كتاب كيسة القرية لا مذكرات إن ما كيوكر حيد قال كلا باد يدون كسنة كي يكون سغال بقول حي لكن إمام حسن والبنى يسوس كو إلى زمان دقنا شهاء إنه قوان فهفين تدعوا ذا أنت يك بقولي سنة يان حلف ذا وحنلذيه كرقوش كي إقوان كوجرب استاجين دول ذا هاس لكن ناس يضرب حلف ذا يا أقواب على إمامك هل كيل الربيعين يدعوا ذا سباد ذا بكو خرتن سدواك لحسن على الهدي بمرشد كيل زواد إخوان مشركين أي أسوي إن إن كو أي أقل أقل دي أسوا أشياء مو إنسان إن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 قورال دير وحسن البنا كدله عينيه حبنا كميد قوانكا او سيسكودا او غدقى بخسشو كدنا مرتدينتا كباقات كو انغريسكا البنا يا يري اسلام قوه دين بدغليو وحسلوني سيدوك لوا روح عن يوسفية وحد عي لعدوين يفرق كوك عيون حبنا كوحد قار قوا صوان سدوا بوعب المنهج كجماعة ضاء وحد عي فلك يفوح حمايل لغو قار جيرز محمود فهمي النقرشي كصوان آدي آدو روح ماني سببين هنا وين تير كمذا تير كهور مركضلك مصر تصالونك سنة وها والدنيا دا حقيقةً ما مجر تعيد behoud je madanen. Sida draden aan jouw handen ligt die sabel kun hij koek ook aan je fralkas. Oudam bentie. de Bernaier legde er aan. Kasseraar Biaan koerren ligt er dat. Kasserer en woan wordt er geen. Nee en وحو نباياكو قدية ساكويل كووو فالكا سميني يم مرنما استاهلاان إلا السيشرفتحو خوغضو الدنيا دا مساريدا حدا برداج استيال واتاسوحا اي خوانكو كا دين دكتين وانا كان موقف كو دوكوة دان جهادك استان تودا كاقوة اللبادة سيفيه كلمدو واعيدو إلا غا سوقاتي سورة الانفال ايا نقوني سا شاكشتان وح معناها إخوانك إياه حريرك قرر لحياده وأقيدة. لو وجود جري استعمارك إن دالك مصر وحسلي بين ديسين سن بقرطوي ما او وياه لقاه. أو مدرسًا صناع مصر. بقرطوي دا أيها وضنك كحكومة يسي قانون إديجستين. وحين أصلان كسوجدًا عسيرانجيل أوريجري محمد علي باشا كاسه هجامي الدجال كي لغو بربري دورة ديتاوحي كي كدرسنا للكحجازي النجدي. استجوا كهز دجال ما يب يقبور يا <تصفيق> هاين. <تصفيق> لبدي مرتدي jirey فؤاد يو iyo فارو faruq kuwa بحي ku caan baxay musuqmaasuq calmaniyada iyo adeegida dadaha silibiyent ingriiska sidaasoo ay tahay hoggaamiyaha kooxda xasan albanna ayaa sidoo ku cad kitabka mudhakirato dadwa wuxuu uun badan uu sharxay jiritaa geeriyashiisoo wanaaga baxoradaas isagoo ka dalban jiray in ay weynayaan baxorka albanna wuxuu آدان هرينه ودوينكا in aad aadaan hareeraha wadooyinka وحيجريردي رسم جه هذا يقوان مرتدين كباقي جرتاي على مسار كباخور ضعف علمانيته وحيمقالي يعوان بضن كوكور الجرين وينين هالسدا جلاله الفاروق كان وجو صرياء يكون دا مدرو فاروق إلى عليه كا فاروق عسبونيسين يسونا دخل فدا بحق كي هناك سناعو كي كي إلهه جربتاج كلمات كان يقوى كلا يقوان يقو ييران حسن والبنّا يا جعنتي سكو قري قار كمدة دا مقالداس وحونكوا باقي سنة كي كنت سغال بقول تروي صدقني إن دمانتك رياشق وانك السميانس وصباحي لو جد بالدرجة على مسارك بقر فاروق مناسبة ده سيقسو دي كلن كي سنة ظلاها يا فراب وح حرمت على مسارك سقوسو على قري إن كبدا لواطنكن القوانية واسو جابت بيعو جلبت بقر كده مرته كأ حلقا سيوي حيقدم بي وحيقوانك وكل مضوغ ده سنة ظلاها سقو دردار مجري موجود الجعل كاحترام كي وهاي أنتا قوت كسي حتى وحيلاقا ده إلى جد بالدرجة تاريخ ضد الأشداء. سيد وصوغ قرن يقرع إخوانه قراء كتاب تاريخ واحد كورما. حدينا أني ما عندنا حرير كإخوان ككل هذا حي داقوتي هلاك سمي الحسن مبارك وحين مربضا دفاع مبارك هي حكومة ديسا وحول مرشة كيل حادة كوحدة معمون الهدي المجتمع مجرة حساسية النائب قردا حي المسلمين يوم ما حوين الحسن qatay badan oo xukuumadu ay quwaanka kaga baane talmo waxaan xiriir Sarakisha ah lahaa saraakiisha amniga iyo kuwa wasaaradda arrimaha gudaha waxaan la wadaagi jiray warbixinada xasaasiga ah ee lagu sugayo amanka masar saraakiisha hay'ada amahow inay the emails and imagining ay way la soo xiriir Kilia, kaliya aniga looked to the jiray wasaaradaha Allahumma maraka qaar ay jiraan ciido iyo munaasabado ay soo booqan jiray Sarakisha amniga ma ahanay masuuliyinta dhan koodan aad bay ugu mahad ulin jireen uguna farxsanayeen hawsha Allah subhanahu wa ta'ala يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فَإِنَّهُ منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وكان حكمك الله يا مسلمين تهدي جعل وذاه يهود ونسارده بل كانوا مكو جعل كرت مرتديين كو اسو كااليمه ي حكم ادغ يهود ونسارده سيده علماء السلف كه اجماعين كنا عد مسائل بدن نكاحه على عزة الماضي على الجلّة أقمناها بنيناها بأسياف مخطّضة ركزناها مخطّضة ركزناها سلوا كيف الله بالخسران اخزاها سلوا اليرمو اوحي كم جالت مطاياها سلوا الاحزاب كيف الله بالخسران اخزاها سلوا اليرموك اوحي كم جالت مطاياها وا تهيد بيجي استيالمر مركان وحنس للسوق عارني حبنتي هذا ودسوقه يسني تحنى مثابر قيبتي سجالات وحنينوسو الجيذي ألعاب ورالكنة دبلاوي. وفوقها من سيف الشوق ممتاشق وبين عيني بات الحزن ملتحفا جفنا فأدفعه عني. فَيَلْتَصِقُوا وَبَيْنَنَا جُنْيٌ وَنَسِيبٌ فَسَطَنْ كُتِبَتْ وَبَيْنَنَا <تصفيق> <الأوث> الله يعلم كم. يستيقس لوالقابط سئالات لتحنيم ثابر. حين نجوت القابط هو رجال شاب وصاف جريء أراغي كونفروت سوماليا. حتى كو إن قبل عون الشكاكو أدمباري سوماليا يسدد رجال شاب سقوط ضيئ إن يكهر تجان. إن هالكا يك يستعجان مجهدين تعب عسان إمامكم مسلمين. دول كبري ودول كدوان دول ككونفروت سوماليا. مركلة أرقاب دجان كيا قبائل كتجندول كحسي. وان دول كابي وكوايا بد عس يبيع مرين كبابل ka degan deegaannadaas oo ay xiriir qoto dheer la leeyihiin shacabka degan wadamada Yemen iyo Yaman kuwa oo masafahaanka ugu dhow Aasimada Soomaaliya ee Muqdisho dhaqan ahaan dadka degan dhulkaasi waxay ka duwan yihiin dhaqamada dadka degan Koonfurta Soomaaliya waxaana dhulka bariga jirto qabyaalad xad dhaaf ah waxaana deega qabaail dhow ah waana kuwa iska leh maamulka dowlad-dhalifka ee Puntland ka in Engels die tegen diegenaaste dat hij een medische draai is. Somalia de locatie van de grens tussen en de Arabische Golf. Bij de quarantaine van de landen is het een van de belangrijkste. De Commissie Engels de van de die de buurt van de barrière van Somalia. Maar ook is het een van de belangrijkste van de hele wereld. Het is van de belangrijkste van de van de van de أحكم من دلك شرع يا الله اللاأود قال هذاك دحمر أي مجاهدين ت الإتحادي يمر تدكها لاك سمايل الأورنجري عبد الله يوسف أحمد ها ومرك دم بكجوا لست مجاهدين تكدي مركو جانكها ليخيانو ليالكو دحجري مجاهدين تسفكو ذا رح يحلق أكادمبيه وأكون سجال بعض الطبيس جاشن كيه كما يستعين دلك باري وحص حوالديني أمجيها تشقق له رح يكادمبيه يحلق أوحى صابر باري جيل هالليسن كا ولجوأ بابيه إلى لنت ندام كقبيلج أه كدي سن دلك باري لما أنت قال لي الجهات كاي كسر عني دلك كونفريت رح أه دلك باري إيس Soomaaliya mid degan oo uusan soo gaarin hoola ajjehadka ee ka Somalia, konfurt Soomaaliya Mareykan ka dareensan ahemiyadda istiraatiijiga ah ee leedahay dhulka bariga Soomaaliya ayaa ku qasmanaaday inuu saldhigyo military ka sameeysto bariga Soomaaliya si uu u ilaashado daneeyso dhaqaliye midka military ee u kala leeyahay biy ee Mareenka Babulmand sidaa kale Mareykan ayaa ka dhisay bariga Soomaaliya sanadii 2002 oo ahay waqtiyarkii markii la weeraray sariir dhaadheeray Mareykan idimmo loogu yeero magaca kale u murta tii ay Yusuf Ahmed Eylamaran aya aha kuwii la dagaalmay wuxidinta weerina lafdhabar wa sirdoonka maamulka Puntland cadib Caliiskii ay soo saare Mareykanka Soomaaliya gaar ahaan dhulka Bari ee istaraatiijiga ah waxay doonayeen mujaahiidinta ka hareer ee Al-Ittihad inay dib uga bilaaban jihaadkooda dhulka Bari ee Soomaaliya waxaana sanadii 2003 ee ka asaasmay Bari ee Soomaaliya Abdulla Yusuf ee jamaacadaa ee idin tahay koomanaadanka Yemen waxaanu Soomaaliya dib ugu soo laatay kadib markii la furfuray awoodi mujaahidiinta Al-Ittihad isagoo markaas xal kariyay deegaanka galgala ee uu raarkiis u dego waxaana ku soo booday halka uu deganaa macallim Aadam Xaashi Ayro oo xilga ka yimid Comfort Somalia isagoo waday fariin wagaanka leeyay rag aan sida u badnaan oo ka mid ah reerkiisa atam ayaa sidoo kale xilliga ishorta ku sameeyay mashruuc uu u teeyay malaxweyni Putlan ka uu ku adanaa magaalo Bariis laga sameeyay reeydhulka uu atam xilliga joogay atam ayaa xilliga reerkiisa ku kiciyay mashruucii aadamoose halka ayuu ka helay tagayro weyn uu qabiilkiisa siiyay markii si uu horeeyay ayuu xilliga sameeystay keent islaamiga ee kiista ee Soomaaliya atam aya gacanta hayay maxakimta islaamiga ee soo doolan kula imaaday maxakimta xuduud ka konfrooyd ee maamulka اللي gaar ahaan deegaanka mandiraad ee u dhow magaalada Gaalkacyo isagoo markaa doonay inuu dagaal ku togo dhulka salig u ahaa ee Buurleedda Golis laakiin faragelinnti dowladda Saliibeed ee Itoobiya ee dagaaladii ay maxakimta la so bartay rag badan oo hogamiyaal ahaa waxaana زبير mid ah Abu Zubair الشباب hore ee Alshabaab Alshabaab oo markaa awood ahaan iyo dhaqaal ahaan kuleeystay kooxhii kale ee saaxadda ka jiray ayaa u soo dirtay atamnin ciidanka u tabaray ka lagu magacaabo Batar wiilana ka mid ah ragga u qabilsan Alshabaab bariga Soomaaliya dhaqaaleyridii Alshabaab ee xilliga ku keentay inay awood u waayaan inay dhaqaal ku filan ku bixiyaan kooxda أي ومركزه جميعها هو هانيك اللغم على بحسن ظاهر أوز أتم أي حلقة نقضي عميلها بوجيلها كا ولا شيء يستل بضاقه وأل شبابي حزب الإسلام بأه أل شباب أي واتين وأتم علاقة سميكة وحل حزب الإسلام أو مركز غيب كمدها أي كبيرتي حكومة دي شريف وحين أتم دور سياسي وصو جو أل شباب أما وستة وصو كبير حزبيه لكن أتم أي لبضاقه يسجل كستة وصو كبير أل شباب كواحد أل شباب أي بالوضع حلقة إني إروريان ضدة كسر جيدا برقة ساماليا أي حلقة كواحد كتر سناسي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 kulkabarii ee Soomaaliya kuwaa oo xogti ay qaadeen oo la laatii Comfort Soomaaliya waxaana dib looga dooday xogti ay keeneen ragii اي yimid bariga Soomaaliya 2015kii ay Alshabaab markii ugu horeeysey atam ka codsadeen in uu galaado in ay la soo dagaan buuraha Golis xilli uu atam soo dhaweeyay fikradaas Alshabaab ayaa xilliga wixii ka dambeeyay bilaabay in ay ciidan u diiraan bariga Soomaaliya ilaa ay awood سلوغا مرتدين تاع الشباب بريغ سوماليا حلقه هينو جوجت دييستيال قيبتي اي تحانوا مثابر وانهو قيبت توبنادي اسبوع اينسو ادنوا دو الله كرهظو وبين <تصفيق> عيني بات الحزن ملتحفا جفنا فادفعه اني فيلتاصق وبين جرحي ونسفي قصة كتبت وبين نون دمي والملتقى شافق أسير قربك لا شيء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 ولا أعلى مطاغوت ولا بدع ولا صور ولا ظلم ولا جور واتهاي دقستيان سيدا تحبين تورد كباكو مقشين وحا تضواد كيه تغيي ولايد الصوماليان لغوديد بحيي عيدامو اسكودفاهو كاكوبان مريكاني مرتدين وحا عادة تيوودن بيجري ريد اسبوعلاها ينبو او كميدا براه رسميقا يدولد اسلامي لغوديد باعي 40 qaraalo ugu faafay ayaa scooriyay madaxmaryeedanka dawladda islaamiga iyo hoggaamiyaha caalamiga ah ee dagaalka ku jira khilaafada gaar ahaan Mareykanka way weheliyaan murtidiinta Butland waxa istuudiyo oo la soo ganan waralkay diriye diriye oo bultafaasil naga sii dhacday sida aad kay warbaahintu u hadalaysay maammihii la soo dhaafay ee wadmaantinta waralkay oo bakar wargeyska annaba tirsiisii salaabo qof afartan و إسكاري ما تفعل جن أو إسكو أديك سدي هو بكرنوعي إسكال دوان ونروح عيدم الدولة الإسلامية هي عيدم أمريكانة أو أيوهليان أشي هذا لضيرك بطران إله يقانو بي إس إف تكل حمري دجال كرعة كافر باري إيه ما يلا دو بس هسه قيكت ورقبت كإي دعاء إسلامي الهجرتين أي إله لو كل سوين هيروح أشاجن إنت قال كأو كرعمال أو دوتولد oo isku jira cabdi bilial iyo gawaarida gaashaan ee loo yaqaan kooxda isliibiinta amerikaanka caanka ku yiin ee karno waxa ka tagayreen deyaraha dronka ee isku dayeen inay daqriqa qa q sameeyaan deegaanadood ee waxaana xusid mudan in deegaanadood ay ku xoggan yihiin dagaalyahanada dawladda islaamiga ah madafiin inay u qaybiyaan dalka buurayda ee uu dagaalku ka soconayay erun aahantii Abu Bakarow gaalada ayaa sidaan wararka ku heeleeyay awoodi kiri way inay goobta dib ugu gurtaan ee wararka aan helayno waxay intaas ku dareeyaan in sido kale la maqlay dhawaaq gantaalo ay tuurayaan diyaaradaha calaawga taas oo ku tusneysa qulayiska ay ku vaarta kala kulmeen dagaalkaasi dabcan ciidamada umada ku firi go oil ee diri wadanka ka dib taliska salibiint africom qoraal ay soo saareen warunta abubakar oo ay dageelka ka dib gaalada isku dhiyiya ayaa ka dhacay in africom wax ay sheegtay in ay duqayn ku dilay toddoba kamida dagaalyahan khilaafada ka dib markii ay qatar galiyeen bay yiraahdeen cumaladeena ku faarta africom إن أشي هذا لا دير لكمرتين تأه أيش عيان إن يدنكو يدلين لباتن تجليهن. تاس أسكو دحيع يواجه كيف حكون وقت مراكن كيلها مجهين تو بيم بيشجان. إنت أسكو ما إكيسن المرتين تبطلن. أي وحي ورباهن تو ذبون بونسي. إنا يدلين حجنا خلاف ذك مبدأ. أو سندي لوكن أفرى تونكي سومالي ييمد. وحنا لوذ أوجي إن ولاية سومالي لا غير واقعي. إن مفتيين تو أي سبنتكح جوانم. ببعض واحد عالميتها مفتيين تالشباب. وبين تو دو أي جارتي إن المجهدين دولة الإسلام جا أيكو أيدايان. إن أي أديريالو يجين لكن إلهي ما دي دة كروحه عضاتي. إن مجهدين تو أيهين أي كالله الله. يرجع ذكليه أي مرضى مسلمين تاء. كدي مركي هو جان كروحه رددا الشباب. أيكو أتكيستين ولا يو أي تاجيرد أيو حيان. هو أي مرتين و ما هتنتى أخى أو بكر، وكارت دورك أعمق أيش شئتي، أنت ضل حب نض أو إسكوجرة، عيامو مراي كان يمرتزينتي لسعتي، أي لمشوئي ده عكون نقلن دجال كاسي، وكارت ده أيه أنت هسي سيرة إن قصارو وانتا كسي كرد كروا، لكن إلى ورديو أيش حاجة أنا إلى عادي إسلام الهجرتين أيش شئ جاية، إن قصارو وانتا كبدني هاي، مرتزينتي كروا وعميد دجال كان لجاي، بس بتالك ويا لما قالوا ضبوصه، أي إن قبت لغو دغال ماي أيواليك عانتا وجرت مجاهدين تدولد إسلامي تاسو دغال كي مريكا كسو قاضي كاليغيسا ميد إيسا وح نتيجو أحكا جارين الله في اللغيسا فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا وترو ولا أعلى طاغوت ولا بدع ولا صور ولا ظلم ولا جو <تصفيق> وات هيئة أبو ما سين هاي دي رأي وكاسئة هاي نوفل عنقاني معركة دي سلبية المرايكن كعشر كلها كل جاي تضبعت كي تجاي كد عريق هباكم إذا بور لي إذا جولس إيه ولا كان عن هالي اللبا أراد رجع استياش الدين سقطته رجع استا وهر أيوة عد وهاي الحليه هي والله لجيتيني ودمان استياش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته naga wanaagsan ku leenahay wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh hadii aan raayiga ay ka dhibtay qodobka miiskan oo saaran waxaan leeyahay buu yiri oo dirida mareykanka ka muuqata ma ahan mid ku eeg dhinac cirka oo kaliya balse waxa uu sii deer inusan awoodin in ciidankiisa dhulka la soo dago taasina waa mid ay mareykanku dhagahooda wala ka qalinayso wixii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 anta kadiib waxana allah kadiib uma ducina ya beetri walaalaha aljireteen waxana leeyahay ilaaha din barkeeyo inta kadiib dhacdadan markii aanay dadaha gaalada ka maqley khilaafadan ay xaqiijisay waxa ay ga baxay beetri shakigi iyo ku turkuteentii alshabaab sanado badan ay wadeen waana allah mahadi dad badan oo ilaa mid ahaan xaqo u wadaaday murtadeenta shabaab ay rabeen inay wilaayada Soomaaliya soo rutimeeyaan waxan leeyahay aradiina la dhinta مرتدين تنوحان لايه هاي. ها داننا هاي دومر کا مسلمات کا اه. وحان الله ادين كيسي سوا ساري دونا. فرجايشي بري راية لاو ريگ لها. جهاد كانوا وانالول. الاهي باني اناو الشيغي وواد نجابي دوناتان عرفتا دنبان وحا اسكاله dabaqan risaalada gabadhaan aad bay u dhaartahay kama wada gaari karno waa u cid ordaareyna intaas aan ku hakiyo dhageystaha ugu dambeeyay wuxuu ku bilaabay magacyo waa wariy aan saari waxaan salaamayaa buuyn howl wadeenada warbaahinta islaamiga Al-Jirateen hadii aan qodobka ugu dambeeyay u leeyahay cid ay ka qarsan tahay ma jirto taagdirada Mareykanka وفرادا ايان لايحي اسباب تسوك ما شاها نكود ذالا واه غاق اينو انتاك اي قدبنو عرادا دقستيا شاكا صورا اي لتين قدب كفلان قاين تتضباتك جودها غدقا كأن أكفها مطر وطيب فعالها اشتهرات كمسك فعلها عطر ففيها الحق معتلق. ونور ما به كدر واتهي وحا نسلسو قارني قنتي وقنانوتك برنامج كتظباتي إذا عدى إسلامي قال جرتين تاني وإنتي ندب دنبوكو المدونة تظباتك سؤادا وحا ندوكو نافينا قوس قوس قو علم الجهاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فاين الأبات واين الاسود ف... لماذا الجهاد في سبيل الله؟ نموها نمو حمات المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم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 جئنا لنخرج العبادة أو لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادة مكارم ورد هو الكفر ويزبد الغاية الثالثة من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله بالله أما معنى الفتنة هنا في هذه الآية يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة الفتنة أي الشر فعن الحرب لسنا لان ومرات الحرب نستطيع الخروج من القتال في سبيل الله في قول الله تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان اذا امرنا الله عز وجل ان نقاتل في سبيل حتى نكون سببا في انقاذ هؤلاء المستضعفين في ارجاء الارض اما طريقه الانقاذ اذا اخذنا بامر الله عز وجل وما لكم لا تقاتلون اي قاتلوا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 وخل المدى تلتظي والنصال وخل السكاكين تفري الكبود هناك غايه اخرى ارهاب اعداء الله عز وجل تجاهل حتى ترهبه يقول الله تبارك وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم ونكون من اهل من قال الله عز وجل فيهم لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله وهذا الأمر حصل ولله الفضل والمنة فقد جعل الله عز وجل على أنسلة أولى أن سموا المجاهدين إرهابين بذلنا لها غالية المهور فمن لها بعد إلا الشهيد إذا ما مشينا لهدم الجحور فما للعصابات إلا الثبور والغاية الأخيرة من الجهاد في سبيل الله أن هذا الدين رحمة مأمور انا وأنت أن نوصل هذه الرحمة إلى هؤلاء الناس حتى نكون سببا في إنقاذه ومن يفتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذه الآية لا يعلمها اليهود هذه الآية لا يعلمها النصارى ولو بقوا على ما هم عليه فهم من الخاسرين ومن أصحاب النار اذا نعمل على إنقاذهم ولكن لا يمكن أن نكون سببا في إنقاذ هؤلاء لأن هؤلاء التواغيط كما تعلم لهم جيوش ولهم قوه تحول بيننا وبين الوصول الى من وراءه فنحتاج الى القوه ونحتاج الى الاعداد فاين الانسود فاين المبات واين الاسود